في مجلس القرآن قال له شيخه عندما وقف على قوله سبحانه وتعالى فأين تذهبون منبها لقلبه هذا التنبيه العظيم وهو بدء المعراج وهو سبب السمو وقاعدة الانطلاق الأولى والعظمى قال له اعلم أنك إن لم تأته فإنك ولا بد موقوف بين يدي يعني الله عز وجل هذا السر هو الذي يطلق الإنسان من أسر الطين ويبعثه إلى السموم وإلى معالج الكمال ما الذي يجعل الإنسان متشبثا بأصل الخلق السامي ويكون ناضر القلب مرتفعا عن وهده الطين بينما تشعب الناس في أودية الباطل أخذا بسفساف الأخلاق وبمرذولها وبما يصادم أصل الفطرة هو أن يكون الإنسان مستحضرا هذا المشهد العظيم تلك اللحظة الأخيرة التي يكاشف فيها الإنسان بحقيقة سره ويعرض الموت بين يديه قلبه وخزانة صدره أمامه فيما يسميه الناس شريط العمر يمر سريعا. في تلك اللحظه العجله ويرى الانسان حقيقه امره ان الحياه الحقيقيه ليس فيما نحياه بل فيما ينتظرنا وان العاقل هو الذي يبني هنالك قصوره وبساتينه وفراديسه لا الذي يتشبث بهذا الفاني العابر وقد وصف الله عز وجل هذا الكون كله وتلك المخلوقات جميعا صفة كلية جامعة لا تتخلف عن أي شيء من المخلوقين كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وفي كليه أخرى يصد الناس عنها يتغافلون يلهثون في دروب الحياة وفي شعاب الباطل كل نفس ذائقه الموت وتعجب من ذلك الذي تدعوه إلى العفو وإلى إسكاة لسانه عن السب والغيبة والشتم وإسكات قلبه عن سوء الظن وعن الرطع في أودية الباطل فيحبس نفسه في هذه اللحظة وينسى أنه لا بد مرتحل كما قال الحسن رضي الله عنه ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت الموت هو الحادث الذي يجمع البشر كلهم صغيرهم وكبيرهم عربيهم وعجميهم أبيضهم وأسودهم ملكهم وسوقهم كلهم كلهم ميت المريض والصحيح والغني والفقير والقوي والضعيف كلهم ميت وقليل منهم من يعلم أنه سيموت نعم عندما تنظر إلى العمل تجد أن هذا العمل كأنه لا ماء كأنه لا بعثة كأنه لا اخره كأن هناك شيئا من العدم سيكون بعد الموت سبحان الله رب العالمين بينما الحقيقة أننا سنموت وأننا سنقف بين يدي الله عز وجل وأننا محاسبون على النقير والقتمير وسبحان الله رب العالمين فزعت أمنا الصديقة رضي الله عنها عندما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من نوقش الحساب هلك ففزعت لم تصغي إلى هذا إصغاء الغافل ولكن قلوبهم كانت تطل دائما على الآخرة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال يا عائشه ليس ذلك إنما ذلك العرض المؤمن تعرض أعماله ثم يمر أما من أوقف فنوقش هلك لأنه لا حجة لعبد ضعيف أمام رب العالمين سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون هذا المشهد هو الذي يجعل للحياة ابعادا أخرى وأمادا فسيحة ليست الحياة في ذلك السور المشاهد ولا في أفعالنا وحسب تذكر ذلك كثيرا حتى تعرج إلى ربك سبحانه وتعالى وتسمو وتسبق إن العبد السابق هو العبد الذي يطل دائما على مشهد الآخرة فيبعثه ذلك إلى مراقبة ربه عز وجل للانصرف عن الأخلاق الرذيلة وإلى تخلية سره وتخليص ضميره لأنه يعلم أنه بمشهد من الرب عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا معامل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كل ما كان في زوايا النسيان كل ما عبر به الإنسان سيجده مركوما بين يديه مركوما في سطور ممسكون إن العبد حتى ولو أخذ كتابه بيمينه فيطالع آثامه وتلك الغفلات والخلوات المظلمة فيشفق ويوجل حتى إن الله عز وجل سمى يوم القيامة يوم التغاب التغاب الحسر العبد الصالح يتحسر على لحظة سقطت منه لم تكن لبنة في هذا المشهد تنجيه يوم القيامه والعبد الطالح يندم على تلك الصحيفه صحيفه حياته قد حرقت حرقت في تنور الوهم وعلى جمر الأذى والكيد والكذب والغيبة والنميمة فصرف طاقته التي أعطاه الله عز وجل في غير ما يريده الله عز وجل هذه الآلة هذا الجسد إنما جعل لتعبرا الى الآخرة لا ليكون متعلقا بهذه الدنيا فإنه مرتحل عنها ولذلك أسس على الفناء يلحقه المرض والتعب والنصب والسكم والإعياء والإجهاد لكي يكون كل ذلك رسائل تبعث في قلب الإنسان أنك ضعيف أنك لاستباقية وأنك مرتحل فإن بعض الصداع وبعض البرد وبعض الزكام يقعدك ويجلسك ولا تستطيع شيئا كيف بالموت ولذلك قال رب العالمين حتى إذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا قال أهل العلم لولا أن الملائكة توثق العبد في موته لخرج الناس عند احتضارهم يجأرون ويصرخون صراخا يزلزل الدنيا شدة الالم عند نزع الروح لأن, القلب لأن الجسد متعلق بالروح تعلقا أصليا منغمس فيها فإذا ما أخذت هذه الروح يكون الإنسان يجد أشد الألم ولولا أن الملائكة توثقه تقيده لضج وخرج ولكن جعل الله ذلك كله غيبا لكي يجد الانسان برد اليقين في قلبه ان يكون الانسان غيبيا متعلقا بالاخره اخرويا سابقا ساميا يسب فيعرض يؤذى فيعفو لماذا كل هذا لانه انما يركب هذا المشهد وينظر الى هذه المحطه التي نصلها جميعا فنحن كلنا على درب سفر وقد ازعجت تلك الآية قلبه الإمام الولي الصالح التقي شيخ الإسلام أحد أعيان الشافعية الكبار الإمام أبي زكريا يحيى النووي رضي الله عنه يحكي عنه بعض أصحابه أنه كان واقفا الليلة إلى اسطوانه في المسجد وهو يقرأ قوله عز وجل وقفوه إنهم مسؤولون يكررها يقرأها بقلبه قال فوقع علي حال عظيمة لا أستطيع البيان عنها أولئك الذين مدحهم رب العالمين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وقال الله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكر وخاشي الرحمن بالغيب ما أجمل أن تطالع هذا الغيب وأن تطلق أجنحة القلب وان تصل إلى الرب عز وجل فتحمل نفسك إلى الأفق وتشرك في نفسك ضوء وتشرك في نفسك أضواء السعادة وأضواء الإيمان واليقين في الله عز وجل فيكون الموت شرفة للإطلالة على الفرح شرفة فرحة عندما احتضر عمر بن عبد العزيز وكان قد سقي سما فأخبر بذلك فقال والله لقد علمت أني سقيت سما ثم أحضر الغلام الخادم الذي أسقاه سما فقال ما الذي حملك على ذلك لا تنسى ان عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين الخليفة الإمام الرئيس صاحب هذه الآماد الشاسعه صاحب الأمر والنهي فيها أحضر هذا الغلام الذي لا حول له ولا قوة ولو أمر بضرب عنقه أو حرقه لفعل أكثر من ذلك قال ما الذي حملك على ذلك قال ألف دينار أخذت وقال هات الألف دينار ووضعها وهو يحتضر في بيت المال ثم قال والله لقد علمت أني سقيته لو كانت حياتي في مسح شحمه أذني ما فعلت لو كانت حياتي أن أفعل هكذا ما فعلت ما الذي يجعل عمر مدبرا عن هذه؟ إنه عبد أسس بنيانه الأخروي فلم يستوحش إنما يستوحش الذي يقبل على خراب لأنه لم يبني يعلم آثامه يعلم خفقات السر المظلمة يعلم جلساته المعتمة يعلم تقصيره في حق ربه عز وجل وكلنا كذلك إن مشهد الملائكة مشهد يجعل قلب العبد الآيب إلى ربه عز وجل قلبا واجلا هؤلاء الملائكة الذين فطروا على العبادة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أخبر عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم نطط السماء وحق لها أن تأط ما بها موضع أربعة أصابع إلا ملك ساجد أو قائم أو راكع هؤلاء الساجدون الراكعون المقبلون على ربهم المرتحلون عن دروب المعصية كلها طبعا وجبلة يوم القيامة عندما يرون ربهم عز وجل يقولون سبحانك ما عدا كيف بالذي اسست حياته على المعصيه وابتعد عن مشهد الاخره ونسي انه سيموت وحسب ان الدين نعت يلحق من يسميه الناس شيخا او داعيه بينما الموت هو الحقيقه التي لا ينفذ منها احد ولا يفلط منها احد قل ان الموت الذي تفرون منه فانه أينما تكونوا يدرككم الموت كل نفس ذائقه الموت والتعبير بالذوق معنى ذلك ان لكل انسان حالا سيجدها عند الموت فان كان صالحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت امنا الصديقة رضي الله عنها وكلنا يكره الموت قال ليس ذلك يا عائشه نعم النفوس جبلت على كراهيه الموت بالمه وغصصه وما فيه وما بعده قال ولكن العبد اذا كان في اقبال يعني الصالح على الاخره وادبار عن الدنيا فبشر بما هنالك من الرضوان فأحب لقاء الله فأحب الله لقاء هذا المشتاق كما قيل لمالك بن دينار كيف حال العبد عند الموت قال أما الصالح فكالمسافر الغائب عن أهله يتلقونه بالتحف وأما العبد الطالح فكالعبد الآبق الشارد عن سيده يخشى أن يوقف بين يديه. وقفوهم إنهم مسؤولون هذا المشهد هو الذي يسيرك في الحياة وأحملك حملاً على الطاعة ويهون عليك كثيراً ترك المعاصي وأخلاق السيئة وترتفع في سر